كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبداً